وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَيُنَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَلقد ارسلنا من قبل كرسلا الى القوم فجاؤوه بالبينات فانتقوا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا وَيَجْعَلُهُ كِتَافًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ كُلَّ مُحِيٍّ مَّوْتًا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ